الله اكبر الله اكبر اشهد أن لا اله الا الله اشهد ان محمدا الرسول حيّ على الصلاة حيّ على الفلاة قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر kubu la